يا حلو يا حلو يا حلو معنى الطفوله يا, حلو, يا حلو حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغده روحك ملوله ملوله يا حلو معنى الطفوله يا حلو, يا حلو فسل خجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس ونسينا أو قسينا أو زعلنا ورضينا ونسينا أو قسينا أو زعلنا أو رضينا لا حشام أحد ونكتشف كل يبينا لا حشام أحد هواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو نسنت يا زماني وانكبرنا وانت عدينا وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا يندم من هو من هو يحبك وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا يا حلو يا حلو, يا حلو افسل خجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس نتو ايش اسوي لجل من يبقى معايا علموني وش اسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو منا الطفوله يا, يا حلو يا حلو النفس الخجوله يا, يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدت روحك ملونه يا, يا, لنتهت يا طفولة يا وجودي لن انتهت منك عهودي يا طفولة يا وجودي لن انتهت غصن وعودي ذكريني من حظني حضني لقوا غصن وعودي لقوا غصن وعودي يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو نفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو طفولنا يا حلو, يا حلو, يا حلو